الله ينشئ الخلق على غير مثال سابق ثم يبعثه بعد موته فكيف تصرفون أيها المشركون عن الحق إلى الباطل أيها الاخوه هذه الآية الكريمة يعني ألمحت على شيء مهم جدا وهو الخلق والإعادة ولذلك حينما تتأمل الصور القرآنية تجد خمس سور قد بدأت بحمد الله تعالى، ومن تكللنا في هذا هو الرازي في سورة سبع يقول السور المفتتحه بالحمد خمس سور, سور سورتان منها في النصف الأول وهما الأنعام والكهف وسورتان في الأخير وهما هذه السورة وسورة الملائكة يقصد بهذه السورة. سبع، والخامسة هي فاتحة الكتاب تقرأ مع النصف الأول ومع النصف الاخير والحكمة فيها أن نعم الله مع كثرتها وعدم قدرتنا على إحصائها منحصرة في قسمين: نعمة الإيجاد ونعمة الابقاء فإن الله تعالى خلقنا اولا برحمته وخلق لنا ما نقوم به وهذه النعمة توجد مرة أخرى بالإعادة فإنه يخلقنا مرة أخرى ويخلق لنا ما يدوم فلنا حالة الابتداء والإعادة وفي كل حالة له تعالى علينا نعمتان نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء ثم ساق الآيات الواردة في هذا ليستدل على ما ذكره إذن نحن نستذكر هذا المعنى نعمة الخلق ونعمة الإعادة فنحن كنا أمواتا فأحيانا الله تعالى ثم يميتنا ثم يحيينا فهذه نعم يستذكرها الإنسان اذن قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون ربنا جل جلاله بعد أن أقام عليهم الدليل على انفراده تعالى بالخالقية وبالرزق وخلق الحواس وخلق الأصناف من الناس والحيوانات وتدبير جميع الأمور وأنه المستحق للإلهية بسبب ذلك الانفراد بينت في هذه الآية الكريمة أن آلهتهم مسلوبة من صفات الكمال وأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال فقال تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده أي قل يا محمد وقلنا بأن الخطاب للنبي هو خطاب للجميع لكل من آمن بهذا النبي العظيم واتبعه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني قل للمشركين هل من آلهتكم التي زعمتم أنها شركاء لله في العبادة من يبتدئ خلق أي شيء من العدم؟ ثم إذا مات يعيده إلى الحياة مرة أخرى بلا شك أنهم سيجيبون بلا فتقوم الحج عليهم ونحن مطالبون بإقامة الحج لله على الناس قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده وهنا تلقين العقيدة وإنسان الخصن بالحجة أي قل يا محمد ويا كل داعيه قل للمشركين الله وحده هو الذي يبتدئ خلق كل شيء من العدم ثم يعيده بعد موته متى شاء من غير معاون ولا شريك والامر امر قال ثم اذا شاء انشرا فالاحياء والبعث والنشور بيد الله تعالى ولذلك أمر الساعة لا يعلمه أحد إلا الله ومر معنا في هذه السورة المباركة إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده وربنا قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الاخره إن الله على كل شيء قدير وربنا قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه الجميع عند الله تعالى هين لكن الله سبحانه وتعالى يقرر المعاني التي يفهمها الناس بتجاربهم ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقسم بشيء يقول والذي نفسي بيده فذكر المبدأ والمعاد باعتبار أن الله الذي خلقه وأن الله الذي هو يميته وأنه الذي يعيده فأنا تؤفتون أي فكيف تصرفون وتقلبون عن اتباع الحق إلى الباطل وهنا تامل فكون بمعنى تصرفون تمت شيء يصرف الإنسان عن الحق وهذا شيء وساوس الشيطان وما تمليه النفس من طلبات وشهوات نفسانية فعلي الإنسان أن يحذر وساوس الشيطان وأن يستخدم هذه الغرائز بطاعة الله تعالى وأن يحذر أن يضعها في غير محلها فإن الله قد خلقها للابتلاء والامتحان والاختبار ثم قال الله تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أم من أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون قل لهم أيها الرسول هل من بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله، من يرشد إلى الحق، قل لهم الله وحده يرشد إلى الحق، فهل من يرشد الناس إلى الحق ويدعوهم اليه أولى بأن يتبع، أما معبوداتكم التي لا تهتدي بنفسها إلا أن يهديها غيرها، فما لكم كيف تحكمون بالباطل حين تزعمون أنهم شركاء لله؟ تعالى الله عن قولكم علوا كبيرا إذن هذه الآية الكريمة فيما يتعلق بمناسبتها لما قبلها لما قبلها أن الله تعالى لما بين عجز أصنام الكافرين عن الإبداء وعجزهم عن الإعادة وهذان صفتان ظاهرتان في القدرة وهما من دلائل الالوهيه بين عزهم عن هذا النوع من صفات الاله وهو الهدايه إلى الحق وإلى مناهج الصواب. وهذا النوع من الهدايه هو نوع عظيم جدا ونحن نسأل ربنا في كل يوم في كل وقت في كل صلاة في كل ركعة أن يهدينا إلى الصراط المستقيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق أي قل يا محمد للمشركين هل من آلهتكم من يرسد الضال ويوفقه إلى معرفة الحق وإلى اتباع الحق ولماذا لأنه لما كان الكافرون معتقدين أن شركائهم يهدون إلى الحق ولا يسلمون حصر الهداية لله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم هو أمر لكل داعيه أن يبادر بالجواب فقال قل الله يحدي للحق أي قل يا محمد للمشركين الله وحده هو الذي يرشد ويوفق من يشاء إلى معرفة الحق وإلى اتباعه فالهداية هدايتان هداية الدلالة وهدايه التوفيق وربنا قال فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم طبعا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت وكان من دعائه الكثير اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ثم قال أثم يهدي إلى الحق أحق ان يتبع أم من لا يهدي إلا ان يهدى أي الله الذي يهدي إلى الحق أحق أن يطاع وأحق أن يعبد أم شركاؤهم الذين لا يهتدون بأنفسهم ولا يهدون من يعبدهم إلا أن يهديهم غيرهم فما لكم كيف تحكمون وهذا توبيخ لهم على ضلالهم أي فما بالكم أيها المشركون تعبدون المخلوق العاجز وتتركون عبادة الخالق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 إلا ما لا علم لهم به فما يتبعون إلا وهما وشكا إن الشك لا يقوم مقام العلم ولا يغني عنه إن الله عليم بما يفعلونه لا يخفى عليه شيء من أفعالهم وسيجازيهم عليها إذا تامل هذه الآية الكريمة بعد الآية السابقة فبعد أن أمر الله رسوله بأن يحجهم فيما جعلوهم آلهة وهي لا تصريف عنهم الأذى ولا تأتيهم بخير ولا تدبر لهم أمرا ولا هداية أعقب ربنا جل جلاله بأن عبادتهم اياه اتباع لظن وهذا الظن هو ظن باطل فقال وما يتبع أكثرهم إلا ظن أي وما يتبع أكثر هؤلاء المشركين في اشراكهم بالله إلا مجرد ظن ضعيف واهم وليس ثمة يقين ولا دليل على صحة اشراكهم بهذه المعبودات التي يعبدونها ثم قال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا أي إن الظن لا يصل إلى الحق ولا ينتفع به في شيء يحتاج إلى اليقين وذات العقيده أمر يحفظ الإنسان عليه في القلب قال إن الله عليم بما يفعل أي إن الله ذو علم بما يفعل المشركون وسيجازيهم على ذلك ولما يأتي العلم ألم يعلم بأن الله يرى لما يتبع المعنى أن هذا العلم بعده محاسبة على هذا الشيء المعلوم الذي يعلمه الله تعالى وفي ذلك تهديد ثم قال تعالى وما كان هذا القرآن أي يفترى من دون الله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 فهو لا شك في أنه منزل من رب المخلوقات سبحانه وتعالى إذا في هذه الآية العظيمة بيان التسجية لكتاب الله تعالى العظيم وثم مسألة يعني بعضهم ألف القرآن في القرآن وبعضهم ألف في الانتصار للقرآن فتجد في القرآن الكريم الدفاع عن القرآن وهذه الآية الكريمه ربنا جل جلاله لما فرغ من دلائل التوحيد وحججه ذكر هنا في تثبيت أمر النبوه وأيضا لما تقدم قولهم ائت بقرآن غير هذا أو بدله وكان من قولهم إنه افتراه ربنا جل جلاله رد عليه فقال وما كان هذا القران أي يفترى من دون الله فهذا القران لا يفترى ابدا ولا يستطيع احد ان يفتريه وتامل هنا الايه وما كان هذا القران أي يفترى من دون الله فهنا أي يفترى مصدر مؤول في محل نصب وهو خبر كان أي وما كان هذا القران افتراء والمصدر هنا بمعنى المفعول أي مفترن أي ما ينبغي لهذا القرآن ولا يستطيع أحد أن يخترقه ولا يمكن أن يكون إلا من عند الله الخالق العلم ثم قال بعد أن نفى أن يكون مفترقا ولكن تصديق الذي بين يديه وهنا تصديق منصوب خبر كان المحدوفة هي واسمها والتقدير ولكن كان تصديق هذا فيما يتعلق معرفة الإعراب تعين على فهم النص ولكن تصديق الذي بين يديه أي ولكن أنزله الله مصدقا بالكتب السابقة التي أنزلها الله على أنبيائه وفي سورة المائدة وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وتامل هذه الايه الثامنه في سوره مائدة وانزلنا اليك الكتاب الالف واللام في الكتاب هي للعهد اي الكلام عن القران وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب هذه الثانيه الكتاب اللفظ لام للجنس أي الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه ومهماً عليه فهذا القرآن هو خطاب الله تعالى للبشرية أجمع وهو ناسخ لما أنزله الله تعالى قال بتفصيل الكتاب أي بتبيان لما كتبه الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفرائض والأحكام والعقائد والأخبار وهذه الأخبار التي أخبر الله بها هي أخبار واقعية حصلت وفي ذكرها عبرة قال إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى فالإنسان يأخذ العبرة حتى يعبر من أماكن الخسارة إلى أماكن الفوز والظفر. وفي سورة يوسف ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وفي سورة النحل وهي السورة التي تعجد النعم ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فربنا جل جلاله بين أن هذا القرآن لا يفترى وأن فيه تفصيل كل شيء ثم قال لا ريب فيه من رب العالمين أي لا شك في أن القرآن من عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى وهنا ذكر العالمين لها معنى فهو سبحانه وتعالى الذي ربى جميع الخلق بنعمه ومن اعظم فيكم النعم انزال الكتب وخير هذه الكتب هو الكتاب الذي انزله الله تعالى خاتما للكتب وهذه النعمه نعمه الكتاب في هذا الكتاب المصالح الدينية والمصالح الدنيويه وهو مشتمل على مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال وما يصلح حال الناس اجمعين اذا لا ريب فيه اي لا شك من رب العالمين من الله الذي هو رب العالمين خالقهم ومالكهم ومربيهم فهو كلام الله وليس كلام غيره وفي سوره البقره نقرا الف لام الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وددت ان ترجع الى تفسير أبي زهرة أو تفسير الزمخشري فيما يتعلق بتقطيع القراءة على هذه الطريقة لأجل الفائدة وقال سبحانه تنزيد الكتاب لا ريب فيه من رب العالم ثم قال الله تعالى بعد هذا أم يقولون افتراه قل فأتوا بسوره مثله ودعوا من استطعت من دون الله ان كنتم صادقين نعم بل اي بل ايقول هؤلاء المشركون ان محمدا اختلق هذا القران من نفسه ونسبه الى الله قل ايها الرسول ردا عليهم ان كنت قد أتيت به من عندي وأنا بشر مثلكم فأتوا أنتم بصورة من مثله ودعوا من استطعتم دعاءه لمظاهرتكم إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن القرآن مختلق مكذوب ولن تستطيع ذلك وعدم قدرتكم وأنتم أصحاب اللسان وأرباب الفصاحة دال على أن القرآن منزل من عند الله فتأمل كيف السياق في الانتصار للقرآن والذب عنه فربنا جل جلاله لما نفى أن يكون القرآن مفترا بل إنه قد جاء مصدقا لما بين يديه من الكتب وبيانا لما فيها ذكر هنا اعظم دليل على أنه من عند الله وأقام البرهان القاطع على ذلك وهو الإعجاز فإن الله سبحانه وتعالى قد أعجز بالقرآن البشر على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة واحدة فربنا تحدى جميع الخلق بسورة واحدة مثله فأبطل بذلك دعواهم افتراءه فقال تعالى أم يقولون افتراء أي أم يقول المشركون المكذبون اختلق محمد القرآن من نفسه وكذب على الله قل فأتوا بسورة مثله أي قل يا محمد للمشركين إن كنت قد افتريت هذا القرآن كما تزعمون فأنتم عرب مثلي تنطقون بكلام العرب وأنتم أصحاب بلاغة وفصاحة فأتوا بسورة واحدة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 وَإِن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بِسُورَةٍ من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله إن كنتم صادقين فَإِن لم تفعلوا ولن تفعل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فربنا جل جلاله ينتصر للقرآن وأنت أخي الكريم عليك أن تنتصر للقرآن بتعلمه وبث علومه فهذه الوظيفة هي أشرف وظيفة على الأرض قال ودعوا من استضعتم من دون الله إن كنتم صادقين أي ودعوا أيها المشركون من قدرتم أن تدعوه من شركائكم وأوليائكم وأصدقائكم ليعينوكم على المجيء بسورة واحدة مثل سور القرآن إن كنتم صادقين في زعمكم أن افتريت القرآن وربنا قال ملقنا النبي صلى الله عليه وسلم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيره اذن هذا القران الكريم انزله الله تعالى وهو الكتاب الذي ما بعده كتاب ولذا ربنا قال الف لام ميم داء الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ثم قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فلم يجيبوا بل سارعوا بتكذيب القرآن قبل أن يتفهموه ويتدبروا وقبل أن يحصل ما انذر به من العذاب وقد اقترب إتيان ذلك مثل هذا التكذيب كذبت الأمم السابقه فنزل بها ما نزل من العذاب فتأمل أيها الرسول كيف كانت نهاية الأمم المكذبة فقد أهلكهم الله تعالى وهذه الآية الكريمة بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ربنا جل جلاله لما ذكر مجموع الدلائل التي في إثبات أن القرآن معجز وأنه من عند الله تعالى وأنه ليس مفترا ذكر ربنا جل جلاله السبب الذي لأجله كذبه زد على ذلك أن الله تعالى أقام الدليل على أن القرآن كلام، وكان الدليل إنما هو إنما من شأنه أن يقام على من عرض له غلط أو شبه، وكان قول الكافرين اقتراح، لا عن شبه، وإنما هو مجرد معانده فنبه ربنا جل جلاله على ذلك. وعلى أنه إنما قام الدليل لإظهار عنادهم لا لأن عندهم شبه في كونه حقا بالإضراب عن قولهم فقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه أي بل كذب مشركو قريش ومن كان بالقرب منهم بالقرآن الذي لم يحيطوا بعلم ما فيه من الحق ولم يفهمه وذلك نحن الآن علينا أن نبلغ معاني القرآن بجميع اللغات كما أن النبي صلى الله عليه وسلم اقام الحجة على قومه وأرسل الرسل بالقرآن علينا أن نبلغ رسالات القرآن وبجميع اللغات وربنا قال حتى إذا جاءوا قال اكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون وربنا قال واذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا افكن قديم وهذه مشكله مشكلة من يجهل شيء يطعن بالشيء الذي يجهله فقال هنا ولما ياتهم تاويله أي لم ياتهم بعد حقيقة ما وعدوا به في الكتاب بما يؤول إليه أمرهم من العقوبه ونزول العذاب في الدنيا وفي الآخرة ثم قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم أي كما كذب المشركون بالحق كذلك كذب المشركون من الأمم الماضية بالحق الذي جاءهم من الله تعالى وفي القصص السابقة يعني بيان كيف أنهم قد عاندوا وأنهم قد طلبوا الآيات وحصل لهم مثل ما طلبوا كأولئك الذين طلبوا الناقه فلما جاءت الناقه عقر الناقه وهكذا فتجد المكذبين في كل زمان ومكان يشبه بعضهم بعضا وربنا قال وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات و الزبر و بالكتاب المنير وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نتير فربنا قال فانظر كيف كان عاقبة الظالمين هذا اخطر شيء الظلم الظلم وضع شيء في غير محله والإنسان لما لا يختار لنفسه الشيء الذي ينجيه يسمى ظالما لنفسه لأنه مأمور بانجاء نفسه وبوضعها في المحل الحسن فأعظم الظلم وضع الشيء في غير محله ومن ذلك الطعن بالقرآن والشرك بالله فهذا هو من الظلم العظيم هو الشرك العظيم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين أي فانظر يا محمد ويا كل معتبر كيف كانت نهاية المكذبين بآيات الله من الأمم الماضية أهلكناهم وسنهلك كذلك الظالمين المكذبين من هذه الامه وهذه الأمة أمتان أمة الدعوة وأمة الإجابة فأمة الذين استجابوا وامنوا وعملوا وأمة الدعوة هم الذين تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم معناه وسنهلك كذلك الظالمين المكذبين من هذه الأمة فلا تحسبنهم يفلتون منا أبدا عذاب الله تعالى لا يفلت منه أحد وربنا قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها أنت الآن لما تسير في الأرض تجد أمم وحضارات كانت موجودة ولكن الله سبحانه وتعالى أهلكهم فربنا أهلكهم وكذلك الموجودين إذا لم يؤمنوهم يهلكون ومن امن فهو يعيش سعيدا ويذهب إلى خير فما خير ينتظره المؤمن مثل الموت قال وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل فإن كذبك أيها الرسول قومك فقل لهم لي ثواب عملي وأنا أتحمل تبعة عملي ولكم ثواب عملكم وعليكم عقاب انتم بريئون من عقاب ما اعمل وانا بريء من عقاب ما تعمل نعم وقبلها ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين ومن المشركين من سيؤمن بالقرآن قبل موته ومنهم من لا يؤمن به عنادا ومكابره حتى يموت وربك أيها الرسول أعلم بالمصطين على كفرهم وسيجازيهم على كفرهم نعم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به أي ومن المشركين من سيؤمن بالقرآن ويتوب من الكفر وسوف يبلي بلاء حسنا مثل سهيل بن عمرو لم يؤمن بالقرآن بل قاتل ضد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسر في معركة بدر ثم أسلم وحسن إسلامه وأبلى بلاء حسنا وقام مقاما عظيما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه فيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن أي ومنهم من لا يؤمن بالقرآن أبدا ويستمر على كفره حتى يموت. قال ربك أعلم بالمفسدين. أي ربك يا محمد أعلم بالمكذبين ومن يبقى منهم مصرا على الكفر فيجازيهم بأعمالهم. فربنا جل جلاله عليم بهؤلاء وأن الله سبحانه وتعالى يجازي كل انسان بعمله قالوا إن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون فإن كذبك ايها الرسول قومك فقل لهم لي ثواب عملي وأنا أتحمل تبعة عملي ولكم ثواب عملكم وعليكم عقابه أنتم بريئون من عقاب ما أعمل وأنا بريء من عقاب ما تعمل إذن هذه الآية الكريمة فيها أن الإنسان لا يداهن ابدا قد توجد المدارات أما المداهنه فلا يجوز. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أي وإن كذبك يا محمد المشركون ولم يؤمنوا بما جئتهم به من الحق فقل لهم لي عملي الذي سيجازيني ربي به ولكم عملكم الذي سيجازيكم الله سبحانه وتعالى به وسوره قل يا أيها الكافرون يقرأها الإنسان في السنة البعدية للمغرب ويقرأها في صلاة الوتر وفي السنة القبلية للصبح أي في أول النهار وفي آخر النهار وفي أول الليل وفي آخر الليل حتى يحقق الإنسان التوحيد العملي كما أنه يقرأ سورة الإخلاص حتى يحقق التوحيد القولي ولذلك في الإنسان لا بد من الولاء والبراء لأن الولاء والبراء هو التطبيق العملي لكلمة التوحيد وفي سورة الشورى ربنا يلقن عباده الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير ثم قال تعالى في هذه الآية الكريمة ملقنا نبيه وهو تلقين لكل مؤمن أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل أي وقل يا محمد للمشركين لا تآخذون بجريرة أعمالي ولا أآخذ بجريرة أعمالكم ثم قال الله تعالى ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومن المشركين من يستمع إليك أيها الرسول إذا قرأت القرآن استماعا غير مقرون بقبول وإبعام أفأنت تقدر على اسماع من سلب السم فكذلك لن تقدر على هداية هؤلاء الذين صموا عن سماع الحق فلا يعقلونه إذا ومنهم من يستمعون إليك أي من الكفار من يستمع إلى ثلاوتك للقرآن ويستمع إلى حديثك ولكن قلوبهم غافلة لا ينتفعون بسماع ذلك وهذا طبعا أخطر شيء أن الإنسان تسد عليه مداخل الخير فربنا يقول لنبيه أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون أي أفأنت يا محمد تستطيع أن تسمع الصم وخصوصا إذا كانوا مع صممهم جهالا لا عقل لهم فكذلك لا تقدر على جعل الكفار ينتفعون بالسماع منه وهذا يدل على الحرص الكبير من النبي صلى الله عليه وسلم في إرادته أن يهتدي الناس على يديه فايضا نحن نأخذ العبرة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهدا في تعليم الناس وإصال الخير إليهم فينبغي أن نكون على هده في ذلك من فوائد الآيات الهادي إلى الحق هداية التوفيق هو الله وحده دون ما سواه الحث على تطلب الأدلة والبراهين والهدايات للوصول للعلم والحق وترك الوهم والظن ليس في مقدور أحد أن يأتي ولو بايه مثل القرآن إلى يوم القيامة سفه المشركين وتكذيبهم بما لم يفهموه ويتدبروه هذه هي الفوائد التي ذكرت في المختصر وبالإمكان أن يضاف فوائد أخرى اولا من رحمة الله بعباده أنه خلقهم وهداهم إلى كل ما يحتاجون اليه في أمر حياتهم ومعادهم ثانيا العقائد لا تبنى على الظن. ثالثا النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية محاسنها الخلقية والخلقية من أسباب الهداية فكان لزاما علينا أن نبث شمائله الشريفة وخصاله المنيفة رابعا تقرير عقيدة الوحي المنزل من عند الله وإثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتي من ادلتها تصديق القرآن الكريم للكتب السابقة وعدم مناقبتها وهذا التصديق بحد ذاته معجزة مستقلة لموافقته الكتب السادقة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليها ولا درسها خامسا القرآن الكريم لا شك ولا ريب أنه من رب العالمين، فمن مقتضى ربوبيه أرحم الراحمين انزال كتاب فيه بي... فيه تبيان كل شيء يحتاجه الناس سادسا تحدي القرآن الناس وثبوت العجز عن الاتيان ولو بصورة مثله وايضا يعني لم يستطيعوا ان ياتوا بسوره واحده وهي سوره الكوثر وما يزال التحدي قائما ولن يستطيع البشر أن ياتوا بمثل القرآن أبدا فهذا دليل على الإلوهية من عند الله سبحانه وتعالى ودليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم سابعا من سنن التحدي أن الأنبياء يتحدون الناس فيما برعوا فيه فكان العرب أصحاب فصاحة وبلاغ ومع ذلك فقد عجزوا مجتمعين على أن يأتوا بأقصر سورة من القرآن ثامنا الناس أعداء ما جهلوا كما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه تاسعا دلت الآيات الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يزكي نفسه بالتوبه والعمل الصالح والترقي بالطاعة فيعمل الإنسان على التزكية وأن يكملها باتباع الحق في معتقده وعمله وهديه ودله وأن يعني يجعل الإنسان يبني حياته المؤمن يبني حياته على اساس من العلم النافع المؤدي الى العمل الصالح إذن ينبغي على المؤمن أن يبني حياته على العمل الصالح على أساس من العلم النافع المؤدي الى العمل الصالح عاشرا القرآن الكريم يعلم المؤمن طريق المناظره الصحيح فذكر الحج على سبيل الاستفهام وتفويض الجواب للمقابل يكون أبلغ في القلب وأرجع للاستجابة هذه عشر في قوله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله دليل على وجوب التثبت في الأمور وأنه لا ينبغي الإنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط به علما ثاني عشر ما يمكن ولا يحتمل أن يفترى هذا القرآن فإن الذي يفتريه مخلوق والمخلوق لا يقدر على ذلك لذا وجب علينا أن نبين للعالم إعجاز هذا القرآن وأن يشتغل الإنسان ببيان فهم القرآن للناس أجمعين وبيان أن البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثله ثالث عشر من أعظم صور السعادة أن يحيط الإنسان بعلم معرفة القرآن بعلم معرفة معاني القرآن ومعاني الآيات رابع عشر تفخيم شأن القرآن وكونه جامعا للأوصاف التي يستحيل وجودها فيه أن يكون مفترما. خامس عشر تسلية الله تعالى لنبيه في أن الإيمان والتوفيق به تعالى لا بغيره السادس عشر الله لا يؤاخذ أحدا من الناس بعمل الآخر وهذا يكون حينما يؤدي الإنسان واجبه من الدعوة إلى الله وإنكار المنكر الهدى سابع عشر الهدى جاء مفصلا في القرآن الكريم وجاء بيانه في السنة النبوية فلا مرجع للهداية في غير القرآن والسنة ثم تكلمات يحسن فهم معانيها تأفكون أي تصرفون عن الحق وتصدون عن الصواب وتعدلون يقال أفكر الرجل عن كذا إذا عدل عنهم والافك كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه وأصل أفك قلب الشيء وصرفه عن جهته تأويله أي عاقبته وما يؤول إليه وقوع ما أخبر به وأصل أولى هنا يدل على انتهاء الأمر عاقبته عاقبة كل شيء آخره أو ما يؤدي إليه السبب المتقدم والعاقبة تختص بالثواب إذا أطلقت وقد تستعمل في العقوبة إذا أضيفت وأصل عقبة تأخير شيء وإتيانه بعد غيره هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته